أن تقدم لكم الزرس التفريح من شرش كسادي ذات المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار مختار الشرقيقي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى الحج والعمرة واجبان على المسلم لسر مكلف القادر في عمره مرة على الثور إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود مشرمها نسأل الله تعالى أن يرتعنا بما نسمع والآن مع الزبط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسباعه وسلم تسليما كثيرا ان زع قال المؤلف عليه رحمه الله الحج والعمره واجبان على المسلم الشر مكلف المكلف القادر في عمره في عمره مره على الفور بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الحج والعمرة وهم النسك فبين رحمه الله أن كل من الحج والعمرة يعتبر فريضة من فرائض الله عز وجل أما بالنسبة للحج فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم رحمهم الله وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال عليه الصلاة والسلام دنيا الإسلام على خمس وذكر منها حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأجمع المسلمون على أن حج ركن من أركان الإسلام وأما بالنسبة للعمرة ففيها قولان مشهوران لأهل العلم رحمة الله عليهم فمن أهل العلم من يقول إن العمرة سنة وليست بواجبة وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي رحمة الله على الجميع والقول الثاني إن العمرة واجبة وبهذا القول قال الشافعية والحنابلة المشهور فأما دليل من قال إن العمرة صنة وليست بواجبة فقد استدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت قالوا ولو كانت العمرة واجبة لقال الله ولله على الناس الحج والاعتمار ولكن الله سبحانه خصف الغريضة بالحج فدل على أن العمرة لا تأخذ حكم الحج واستدلوا كذلك بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيح مني الإسلام على خمس وفيها حج البيت من استطاع إليه السبيل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العمرة مع الحج فدل على أن الحج فريضة والعمر سنة وكذلك استدلوا بحديث عمر الصحيحين حينما سأل جبريض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قالوا ولم يذكر العمرة وكذلك أيضا استدلوا بحديث ظنان بن فعلبة رضي الله عنه وذلك أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فقال زعم رسوله أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق فقال بعد ذلك والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أرقص منه فقال صلى الله عليه وسلم لا لئن صدق ليطلنا الجنة فقال لا أزيد على هذا والعمرة زائدة عن الحج فدل على أن العمرة ليست بواجدة كذلك أيضا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن العمرة أواجبة هي وقال صلى الله عليه وسلم لا وأنت اعتمر خير لك وهذا الحديث رواه الإمام السلدي في سننه وقال إنه حديث حسن صحيح وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده قالوا بهذا الحديث الصحيح يدل على أن العمرة ليست بواجبة حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أهي واجبة قال لا وهذا يدل على أنها ليست بلازمة ثم قال وأنت خير لك أي أنه سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة كذلك استدلوا بحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاز والعمرة وهذا الحديث رواه ابن الناجة بسند ضعيف هذه هي حاصل حجد من قال بأن العمرة ليست بواجبة أما من قال بأن العمرة واجبة فقد استدل بقوله سبحانه وأكم الحج والعمرة لله وجه الدلالة أن الله قرن العمرة بالحج فدل على أن حكمهما واحد وهذه الدلالة تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة والدليل على ذلك أن الله يقرن الواجب وغير الواجب كما قال سبحانه وتعالى كل من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فإن الله قرن الأكل لأداء الزكاة فدل على أنه قد يقرن الواجب بغير الواجب ثم إن هذه الدلالة في الآية محل نظر وذلك أن الله تعالى قال وَأَتِمُّ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي قِرَاءَةِ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ على العقل وهناك قراءة على الاستئناس وَأَتِمُّ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ وعلى هذه القراءة لا يستقيم الاستئناس وكذلك أيضا استدلوا بالسنة وذلك بما في لحديث أبي رزي العقيبي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا أن يسافر قال إنه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن فقال صلى الله عليه وسلم شج عن أبيك واعتمر وهذا الحديث راه الإمام أحمد في مسنده وكذلك التلمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه وغير واحد من الأئمة قالوا إن هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبى رزين أن يعتمر عن أبيه فدل على أن العمر تواجد واستدل أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاده قال عليه الصلاة والسلام عليهم جهاد لا قتال في الحج والعمرة فقوله عليهم أن يجزمهن فقوله تعالى عليكم أنفسكم أن يجزموها فهذه الصيرة صيرة إلزام الصيرة الإلزام تدل على الوجوب وبناء عليه فإن هذا الحديث يدل على وجوب العمرة وبناء على ذلك قالوا إن العمرة واجدة وهذا القول أعني القول بوجوب العمرة هو الصحف القولين والعلم عند الله وذلك لقوة دلالة الأدلة التي استدلوا بها وأما الآية فدلالة فضعيها وهي قول واتم الحج والعمرة لله لكن الأقوى حديثي أبي رزين وحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنه وكيف نجيب عن دليل القائلين بالسنة الجواب عن ذلك من وجوه أقواها مختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الحج ينقسم إلى قسمين حج أكبر وحج أصغر وهذا هو الذي دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى وعذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فهناك حج أكبر وهو الحج المعروف وهناك حج أصغر وهو العمرة فلما قال ولله على الناس حج البيت شمل الحج الأكبر والأصغر وكذلك ما ورد من الأحاديث لقوله عن تحج البيت فإنه يشمل حج البيت للأكبر والأفغر لأنه مضلق فيشمل الاثنين وهذا هو أنسق الوجوه لأن الله وصف الحج بكونه أكبر وأفغر وكذلك أيضا أجيب بأن سكوت الأذلة عن ذكر هذه الفرائض في العزائم والأركان لا يدل على عدم وجوبها وأن وجوبها شرع متأخرا وهذا الوضع يختاره بعض الأئمة رحمهم الله وبناء على ذلك فإنه يتربح القول القائل بوجوب العمرة إذا فدت أن الحج فريضة والعمرة واجدة سيرد السؤال هل هذا الوجوب وهذه الفريضة عامة أو خاصة أما بالنسبة للحج فهو واجب على من استطاع وفريضة على المستطيع عموما بالشروط التي سنذكرها أما العمرة فللعلماء الذين قالوا بوجوبها وحرضيتها مثل كان منهم من يقول العمرة واجبة على الجميع دون فرق بين أهل مكة وغيرهم ومنهم من يقول هي واجبة على غير أهل مكة أما أهل مكة فإنه لا تجب عليهم العمرة وهذا طبعا التفصيل أو الخلاق عند من يقول بفرضية العمرة فمنهم من يرى فرضيتها على الجميع ومنهم من يرى فرضيتها على غير المكي والصحيح فرضيتها على الجميع وذلك لأنه لم يدل دليل على اكتفناء المكي وإخراجه من هذا العموم وأما بالنسبة لقوله الحج والعمرة واجب واجبتان على المستطيع هذا الشروع الذي بدأ المصنف في هذا الكتاب عن كتاب المناسك إنما هو في بيان شكم هذه العبادة وهذه الفرضية وهذا الوجوب مقيد بشروط بدليل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال حج في قراء حج حج البيت من استطاع إليه سبيلا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فقيد هذا الوجوب وهذا اللزوم بالافتطاعة ولذلك قال العلماء إن هذه الفرضية تتقيد بشرور وهي التي سيعتمي المصنف رحم الله بذكرها نعم الحج والعمرة واجبان على المسلم الفرد. واجبان على المسلم أما الكافر فلا يجب عليها أن يحب ولا يجب عليها أن يعتمر حتى يحقق أصل الإسلام من التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يخاطب بفرور الإسلام أما الدليل على أن الكافر لا يحج ولا يعتمر فلأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجر فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامل هذا وقوله سبحانه وعزانه من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فهذا يذل على أنه لا يجوز دخول المشرك والكافر إلى مكة ويسمن ذلك الحج والعمرة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث عليا رضي الله عنه ينادي بندائه أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عليانه ولذلك قالوا لا يدخل الكافر لحج ولا لعمرة ومنع المشيكون من الحج والعمرة بعد نزول هذه الآية الكريمة على المسلم من؟ الفر. فتجب الحج وتجب العمرة على الحر أما الرقيق فلا يجب عليه حج ولا تجب عليه عمرة لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا والشر والرقيق ليس عنده مال فشرط الاستطاعة ليس بالمتوفر ولا بالمتحقق فيه والدليل على أن الرقيق لا يملح حديث ابن عمر الذي ذكرناه في كتاب الزفاف وبينا أن الشرع أخلى يد العبد عن الملكية وإذا خلت يده عن ملكية المال فإنه لا يتحقق فيه شرط الوجوب فلا يخاطب بالحج حتى يعتق ولا يخاطب بالعمرة حتى يعتق لكن لو حج العبد وأذن له سيده بالحج أو أذن له بالعمرة تحج أو اعتمر فحجه صحيح وعمرته صحيح وخالف الظاهرية رحمة الله عليه جمهور العلماء فقالوا إن العبد يطالب بالحج لعموم الأذلة ولكن يجاب عنهم لأن هذا العموم مقيد بشروط وذلك في من استطاع إليه السبيل والاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية والعبد لا يملك المال فلا يتوجه عليه الخطاق بوجوب الحج لكن لو حج بإذن سيده وأذن له سيده فلا إشكال وقوله على الحر مخمومه أن العبد لا يجب عليه ويشمل ذلك العبد الذي هو متمحل الرق كامل الرق والعبد المبعر الذي بعضه حر وبعضه عبد فلا يطالب بالحد وذلك لوجود حق السيد فيه واذا تجمع الحقان حق المخلوق وحق الخالق فانه تقدم حقوق العباد لوجود المنشاه فيها نعم المكلف المكلف والمراد بذلك الشرط تهيئ البلوغ والعقل والمكلف مقود من الكلفة والمشقة والسبب في ذلك أن شرائع الإثنان فيها مشقة مقدور عليه وأما المشقة غير المقدور عليها فلا يكلف الله بها فإذا كان الشر فيه مشقة وكلفة ظهر المطيع من العاصمة ولذلك حفت أن الجنة بالمكارث حتى ينهر من ينفذل أن الله من يترك والتكليف شرطه العقل والبلوغ وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حملي فلا يحكم بكون الإنسان مكلفا بشرائع الإسلام إلا إذا كان عاطف فالمجنون لا يكلف ولا يجب عليه الحج وهل إذا حج المجنون وأحرم عنه ولي. يصح حجه للعلماء وجهان من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سئل بفج الرحا وسألت من المرأة وقد رفعت صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قال نهد ولك أجر قال والصبي في حكم المجرون أو المجرون في حكم الصبي كل منهما شاقب للفلم والعقل فقالوا كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حج الصبي نصحح أيضا حج النجنون وبناء على ذلك إذا أحرم عنه وليه واستقامت له أركام الحج وشرائط صحته حكمنا في اعتبار حجه وصحته ومن هذا الألم من قال النجنون لا يصح منه الحج البتة لا يحرم بنفسه ولا يحرم عنه وليه وذلك أنهم يرون أن الصبي يستثني بالنص وبقي المجنون على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة وذكر منه المجنون حتى يفيقه والمجنون له حالتان إن كان جنونه مطبقا فإنه لا يجب عليه حج ولا تجب عليه العمر ولا تجب عليه الشرائع ورفع عنه القلم وفقط عنه التكليف وإن أن يكون جنونه متقطع وهو الذي يجن ثارة ويفق أخرى فإذا أفاق فإنه إذا حج حال الإثاقة إذا كان قادرا مستطيعا في حال إفاقتي فإنه يجب عليه الحج ويضطح منه الحج وأما بالنسبة لشرط البلوغ فهو أن يبلغ الصبي طور الشلم وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة وبينا تعريف البلوغ وضابط البلوغ والمراب بذلك أننا لا نجب الحج على الصبي ولكن لو حج الصبي وأحرم عنه وليه صح حجه ولكن لا يجديه عن حجة الإسلام وفريضته كما في حديث عباس رضي الله عنهما ويلزمه أن يعيد حج بعد بلوغه لأن النافلة لا تجدئ عن الفريضة فإذا حج في حال السباة فإنها نافلة والرقيق إذا حج حال رقه فإنها نافلة لأن الله لم يجب عليه الحج فإذا أسق العبد وبلغ الصبي لزمهما أن يعيدا حجهما وعمرتهما نعم القادر القادر وهذا هو الذي نص القرآن عليه بشرط الاستطاعة فقال سبحانه من استطاع إليه سبيلة أي من استطاع إلى بيت الله سبيلة وهذه الاستطاعة تشمل الزادة والراحلة فلا يجب الحج ألا ليس عنده زاد أو ليس عنده راحلة تبلغه البيت إن كان على مسافة القصر من مكة أما من كان من أهل مكة فإنما يشترط وجود الزاد أما الراحلة فلا تشترط لأنه في كأنه في في داخل مكة ويمكنه أن يخرج إلى المناسك ويمشي على رجلين فشرط الزاد والراحلة لمن كان آفاقيا خارجا خارجا عن مكة بمسافة القصر وفي حفن أهل مكة من كان دون مسافة القصر فهؤلاء إنما يجب عليهم الحج إلى وجد الزار والمراد بالزاد طعامهم ومؤونتهم التي تكفيهم لحجهم بشرط أن تكون فاضلة عن من وقوت من تلدمهم نفقتهم كما سيأتي يدخل في شرط القدرة عبر المصنف رحمه الله بالقدرة وهذه القدرة تشمل الزاد والراحلة وقد جاء في ذلك أحاديث موصولة ومرسلة وموقوفة وقال الشيخ الإسلام إنها أحاديث شسان وينضم بعضها إلى بعض ويقوي بعضها بعضا تدل على أن شرط الاستطاع قائم عن الزاد والراحلة وبناء على ذلك فإن الزادة تعتبر به نفقة الذهاب ونفقة الرجوع فيقدر كم يحتاج بالسفر إلى مكة ذهابا وإيابا إلى بلده ومن أهل العلم من قال العبرة بالذهاب وأما الإياب فلا يخلو من حالتين إما أن يكون رجوعه إلى بلده لازما لوجود من يقوم عليه من أولاده وأهله فيكون شرط برجوع لازم أي أنه يكون قادر على نهخة الذهاب والإياد وإما أن يكون لا أهل له ويمكنه أن يبقى بمكة فالرجوع وزاد الرجوع ليس بلازم وفائدة الخلاف لو كان الرجل يسافر من المدينة إلى مكة فيحتاج إلى زاد بمبلغ خمسمائة ريال في الذهاب وخمسمائة ريال للرجوع فبلغ ماله الخمسمائة وليس عنده ألف فحين إذن إن كان له أهل ورجوعه إلى المدينة المتعين لم يجب عليه الحج وإن كان لا أهل له ويمكنه البقاء بمكة سينزمه الحج ويعتبر مخاطبا لفردية الحج هذا بالنسبة عن القول بأنه تقدر ذهب نفقة الإياب كما تقدر نفقة الذهب من استطاع إليه السبيل يدخل في ذلك أمن الطريق فإذا كان الطريق مخوفاً لوجود السذاع والعواجب أو كان سفره إلى مكة يتوقف على رخوب البحر والسفن وكان الزنام ضيقاً بحيث بينه وبين حج ثلاثة أيام أو ربعة أيام وهاج البحر فيها وغلب على ظنه أنه لو ركبه يهلك لم يجب عليه الحج لأن الله يقول وَلَا تَلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَا تَهْلُكَةً وقال وَلَا تَقْفُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كان بِكُمْ رَحِيمًا فالله لا يخاطب بما فيه فوات الأنفس إلا ما شرع من الجهاد وأما ما عد ذلك من الفرائض أنها لا تكون لازمة على وزه يؤدي إلى فوات الأنفس وبناء على ذلك فإنه إذا خافا من الطريق لوجود استباع عادي أو وجود ضرر كروكوب البحر أو نحن ذلك من المسائد فإنه لا يلزمه الحد أما إذا أمل الطريق فحينئذ لا إشكال وفصل العلماء إذا كان الطريق مخروفا بين أن يجد بديلا أو لا يجد فإن وجد بديلا كان يكون طريق في استباع عادي وطريق هو أشخ وأكثر خلفه ولكنه آمن ويمكن أن يسلكه فإنه ينزمها من ينصرف ويجب عليه الحج وهذا بالنسبة لشرط القدرة أن المكي فالأمر فيه خفيف بالنسبة للحج وبالنسبة للعمر والسبب في ذلك أنه لا يفتقل إلى سفر ومن هنا قالوا فقط ينظر إلى ذاته في الحج. بحيث لو خرج إلى الحد وامكنه أن يحج فإنه يجب عليه أن يحج إذا كانت عنده نفقة مثله نعم في عمره مرة على الفور يجب على المسلم الحر المكلف القادر أن يحج ويعتمر مرة في العمر فهذه الفريضة يجب على الإنسان مرة في عمره وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف للناس في حجة الوداع وسئل أفي كل عام فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقل يا رسول الله أفي كل عام فسكف عليه الصراف والسلام وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة نتائدهم واختلافهم على أنبيائهم إلى آخر الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يقل نعم والصحابي سأل في كل عام فلم يجب بنعم قال لو قلت نعم لوجبت أي لوجب لو عليكم الحد فريضة في كل عام ولكنه لم يقل ذلك فدل على أن الحج إنما يجب مرة في العمر وهذا بإجباع المسلمين على الفور على الفور فلا يتراخى ولا يتأخر ولا على قولي العلماء رحمة الله عليهم لا. فإن زال الرق والجنون والقبى في الحج لعرفة وفي العمرة قبل قوافها صحة فرضا فإن زال الرق لو خرج الرقيق من النذينة إلى مكة وهو في حده فإننا ننظر إن وقع عذكه قبل الوقوف بعرفة فللعلماء فيه خلاف الصحف الأطوال أنه يجديه أن حدث الإسلام ولا يجب عليه أن يرجع إلى النقاط وقال الطراء الحنفية أنه يرجع إلى النقاط لأنه وجب عليه الحج من نقاطه فيرجع لكي يحلم من نقاطه فإن لم يرجع لا يسره فقل لهم لماذا قالوا لأن نيته الأولى وقعت ناخلة لأنه لم يكن الحج واجبا عليه فلما وقعت ناخلة فلا ينقلب النفل إلى الفريضة وقال بعض الجلماء يجب عليهم يرجع إلى النقاط حتى يسقط عنه الدم فإن من مكانه ومضى فإنه يصح حجه ولكن يجب عليه ذن هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم من من يقول يمضي ما دام أنه قد عثق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل أن يدفع حجه الصحيح ويجريها حجة الإسلام ومن من قال يبضم الرجوع إلى النقاط حتى يحرم بنية الفريضة بدل نية الأولى لا ومنهم من قال إنه يلزمه غدوع إلى المقار بسقوط الدم لأنه سيحلم بالحج وينقلب إلى حجة الفرض من موضع دون المقار والصحيح أنه يجزيه في حجه أن يمضي لما ثبت في حديث ابن عباد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول لبيك عن شبرمه لبيك عن شبرمه فقال علي الصراط سلام عمر شبرمه قال اخي او ابن عمي لي مات ولم يحج قال احجبت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه فهذا الحج الذي وقع من هذا القصد وقع عن شبرمه وكانت النياقه قد نوى ان شبرمه فلو كان ينزمه الرجوع إلى النقاق فقل له ارجع الى وأن نفسك لأنه لا يجد فخير البيان عن وقت حادث فاغتفر الشرع ذلك وصار من سماحة الشرع ويسره وإلا فالأصول تقوي أن يرجع فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن من طرأ له الحكم وانقلب اثنية أن ذلك لا يؤثر وقد قال علي رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم من اليمن ولم يقل له ارجع الى يلمنا وجدد النية لما نويت به فهذا كله يقول العلماء انه يدل على انه لا يلزم الرجوع الى الميقاة وانه اذا عتق, عتق الرقيق وبلغ الصديق قبل الوقوف بعرفة يجزيها ان ينضي في حده عما في العمرة فتنظر الى اول الاركام وهذا مسرق الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم أن العبرة عندهم في العمرة في تغيير النية وانقلابها وصحة هذا التغيير والانقلاب أن يكون قبل بداية الطواف فإذا ابتدأ الطواف فقد تلبس بالنسك ناكلة أما لو غير نية قبل الطواف فإنه يجزيه ذلك وإذلك مسائل فتخ كما سيأتينا من حج إلى عمرة ونحن من المسائل إنما تكون قبل أن يدخل ويتلبس بالطواف فإذا وقع قبل طواف بكر الطواف الروحي الذي هو طواف العمره فانه حين اذن عن تجبيه عن عمره الاثنام وتعتبر عمره ركن العمره فريضه تعتبر عمره تعتبر العمره وقعت قبل ركن الطواف وهذا بالنسبة للرقيه اما بالنسبه للصبي فالحكم مثل الرقيه فإن وقع ظلوغ الصبي باحتلامه قبل الوقوف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة قبل دفعه أجزأه وصحت حجته عن حجة الإسلام وإن وقع ظلوغه واحتلامه قبل طوافه بالبيت في عمرته أجزأه وانقلبت عمرته إلى هريضة الإسلام نعم. فإن زال الرق والجنون والطباس في الحج بعرفته وفي العمرة قبل قوافها صح فرضا صح فرضا أي أجبأه عن عمرة الإسلام يحجه وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا أي أن الصبي والعبد إذا حج كل منهما أو اعتمر في حال الصبا والرق فهي عمرة نافلة وحجة نافلة ولا تجزي عن الشريضة هذا مراب المصنف رحمه الله وفي ذلك الحديث من عباس كما ذكرنا الذي ذكره في المسند وغيره أنه أيما صبي حج ثم بلغ أنه يعيد حجه وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليه نقول به جمع من الثلث أنه يلدم أن يعيد حجه ولا يجيه لا تجيه حج الناخلة ولا العمر المعزل عن حجة الإسلام وفريضة نعم. والقابر من أمكنه الركوب ووجد زالا وراشلة صالحين من بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأقلية والقابر من أمكنه الركوب والقابر الشخص الذي يجب عليه الحج بوجود شرق القدرة والقابر من وجد راحلة وهذه مسألة الركوب وللعلماء فيها وجهان بعض العلماء يقول الحج نايدك إلا على من وجد الراحل طبعا هذا في غير المكي أما المكي فأمره يسير محل الخلاف بين العلماء في غير المكة لأنهم يقدمون من بلدان بعيدة وخاصة فيما إذا كانوا آفاقيين بعيدين عن مكة فلابد من وجود الراحل في الجمهور وقال بعض السلس إذا كان يطيق المشي يلزمه الحج لأن الله تعالى يقول أتوك رجالا وعلى كل ظامه فوصبهم بكون ياتون رجالا ولا شك أن القول بوجود الراحلة ووجود الأحاديث التي أشرنا إليها لمجموعها أنها تتقوى وكما وصفها العلماء لأننا نتقق إلى درجة الحسن بالاعتباد تقوي شرط الراحلة وبناء عليه فإنه لا يجب الحج على من أطاق المشي لكن لو مشي لو مشى وبلغ مكة وحج فحجه الصحيح ليس بهذا بشرط الصحة وإنما هو شرط وجوب فلا يجب عليه إلا إلى ملك الراحل والراحل في زماننا تشمل أن يكون قادر على الركوب بالبر أو بالجو أو البحر بأن تكون عنده مؤونة الركوب فإذا كان عنده المال الذي يستطيع أن يكتري به ويستأدر به سيارة لبلوغ مكة أو طائرة ذلك حتى يبلغ فحينئذ يجب عليه الحد فلو كان سفره إلى مكة يحتاج فيه إلى استئجار سيارة بمئتين فحينئذ نقول لا يجب عليه الحد إلا إذا ملك مئتي ريال لركوب سيارته زائد عن حاجته وحاجة أولاده والحقوق الواجب عليه فلو كان مبيونا وعنده مال لا يفيد السباديدين لم يجب عليه الحج لأن هذا المال مستحق للغير وإنما يجب عليه الحج إذا ملك ما فضل عن استحقاق الغير كذلك أيضا إذا كان يملك المئتين ولكن هناك حقوق واجبة عليه لندر أو كثارة أو عصة أو نحن ذلك من الحقوق الواجبة فاحتاج المئتين لشراء طعام الكثار فحينئذ لا يجب عليه الحج ويبدأ بهذه الحقوق الواجبة حتى يخاطب بعد ذلك بما فضل إن كان يملك به القدرة بالحج إلى بسم الله ينحرق فلا فلا قد من أن تكون مؤونته والمال الذي عنده فاضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته كزوجته وعولاده فلو كان حج كلفه ألف ريال أو ألفين ريال فحينئذ نقول لا يجب على من الملحج إلا إذا بلغ إلا إذا ملك هذا المبلغ فاضلاً عن حقوقه الواجبة عليه حقوق الواجبة عليه لنفسه ولأهله وهكذا للناس كالزيون والنذور والكفارات إذا كانت لله عز وجل فهذا مشترق للحكم بالقدرة والاستطاع فلابد أولا من الزاد ثم بعد الزاد الراحلة يملك الراحلة التي يستطيع أن يركب عليها فلو ملك الزادة وملك الراحلة فلا قد من شرط القدرة البدنية وهي الاستطاع البدنية فقد يكون الإنسان غنيا وعنده الزال وعنده الراحلة ولكنه لا يستطيع أن يركب السيارة بل قد لا يستطيع أن يقوم بأعمال حج بشلل أو نحن ذلك فحينئذ لا يجب عليه حج لأنه لا يستطيع والله فرض حج على المستطيع ولذلك لما فأل أبو رجيم العطيلي رضي الله عنه وعرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذريضة الحج التي أدركت أباه شيخ كبيرا لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتبر ولا أن يضعن الضعن هو السفر ومنهم قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم أي يوم سفركم ارتحالكم ويوم إقامتكم أي نزولكم فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحبك عن أبيه قال العلماء في هذا البليل على أن الشخص إذا كان عنده قدرة مالية وعنده أيضا غاحدة يركب عليها لا يكفي لوجوب الحج حتى يكون قادرا ببدنه فإن, فإن كان مبتلا بالمرض نظرنا فيه إن كان المرض يمنع مثله من الحج فحينئذ لا يخلو إما أن يكون مرضا مزدنا فهذا المنظر في توكيله للغير بشرطه وإما أن يكون مرضا يرجى بره فيسقط عنه الحج في السنة التي مرض فيها فإن شفي بعد ذلك لزمه أن يحج وهذا مبني على وجود العذر والعذر يسقط مدام موجودا فإن زال زال حكم بزوانه فعندنا في شرط الاصططاع أن يكون واجبا للزاد والراحلة مع قدرة البدن فلا يكفي أن يجد الزاد ولا أن يجد الراحلة وغير قادل ببدن كذلك أيضا يشترط أن يأمن الطريق فيكون طريقه آمن فإن كان طريقه يغشى معه من السباء أو من مما يؤدي إلى هلاكه أو تلفه أو حصول الضرر والبلاء عليه كما ذكرنا فيما سبق فإنه يعذر حتى يجوز عنه هذا المانع نعم زاد ورصيده صالح الشيء الذي وهذا مبني على أن العرفه مشتق من اليه لان الشرع جعل لكل بقدر قدرة فلو وجد سيارته لا تصح لنثري مثلا الآن الشخص كبير يمكن أن ان يحج اذا كانت السيارة أو مثلا فيها وسائل الراحة التي تمكنوا من بلوغ البيت دون أن يصل إلى درج الحرب والمشقة الغير المقدور عليه فنقول يجب علي أن يحج إن وجد هذا النوع من السيارات لكن إذا لم يجد إلا نوعا لا يأمن معه بيادة المرض ولا يأمن معه حصول المشقة الفادحة عليه فوجود هذا النوع وعدم على حد سواء فلا يجب على الحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأطلية بعد قضاء الواجبات والنفقات الدين عليه دين فيجب عليه أن يسدده لكن المديون فيه تفصيل فالشخص المديون في الأصل ينبغي أن يبادل بالتباب دينه ثم يحج ولا يجوز للمديون أن يحج بدون إذن أصحاب الدين لأن حقوقهم متعلقة به والأصل أنه يطالب بسبب ديون المخلوقين ثم بعد ذلك يجب علي الحج ولأنه بتعلق ذمته بالدين أصبح غير مستطيع الحج فيستأذن أصحاب الحقوق أن يسمعوا له بالحج فإن سمحوا له بالحج صح حجه وأزأه وإن لم يسمحوا له بالحج صح حجه وأزأه لو كانت عليه ديون ولم يرضى أصحاب الدين أن يسافر فحينئذ يأثم بإضاعة حقوقهم لأنه كان المفروض أن يضيع هذا الماء أن يضع هذا الماء سدادا لدينه وأن يبدأ بالسداد ديونه ثم بعد ذلك يحج ويأثمه فلما تجاوز هذا الحكم فإننا نقول يأثم ويصح حجه وعلى هذا فإنه إذا أدن صاحب الدين بـ بـ باللفظ أو كان هناك إذن بمني يقول بعض العلماء إن الديون المقصطة التي تكون على أشهر يجديه إذا سدد الشهر الأخير الذي وقبل الشهر حجه أن يحج والسبب في ذلك أنها ديون غير حالة وإنما غير حالة بجميعهم إنها حلة أقصاطا فيؤدي للناس حقوقهم في زمانها بالزمان الذي أوجبوا عليه الأداء فلما أدى قطة ذي القعدة حل لواني حجة في ذحية وإذا أدى قطة شعباء حل لواني اعتمر في رمضان وقف على هذا فسامحوا في حجه لكن لا نقول بوجوب الحج عليه ما دام عليه دين ففرق بين قولنا يجوز لواني حجة إذا كان ناحذة ونحن ذلك وبين قولنا يجب عليه فلو كان عليه دين خمسة آلاف ريال ومقفطة في كل شهر ألف ريال أو في كل شهر خمسمائة ريال فأدى قصة للقعدة وبقيت عليه الأقفاط الباقية فإننا لا نقول بوجوب الحج عليه وفرضية الحج عليه لأن ذمته لا تزان مشغولة بهذا الحق حتى يعضيه كاملاً وهكذا إذا كانت عليه الحقوق الواجبة بالله عز وجل كأن يكون عنده خمسة آلاف ريال وفي الحج يقفي لحجه ريال ألفان مثلا فإذا كان يقفيه الألفان فحينه ننظر في الخمسة آلاف فلو كان عليه كفارات تقدر بثلاثة آلاف ريال وعليه نذوق تقدر بألف وخمسمائة فالباقي يكون خمسمائة ريال فحينئذ لا يجب علم الحج لأنه مطالب بحقوق لا يكون معها قادرا على الحج أو مستطيع الحج بماله والنفقات الشرعية والحوائد الأطلية والنفقات الشرعية فإذا أراد أن يحب الأصل أنه ينبغي أن يترك عند أهله نفقتهم حال الغيبة فإذا كان حجه يكلف 1500 ريال مثلا وعنده 1000 ريال مثلا عنده 2000 فالألفان التي عنده نفقة أهله في حال الغيبة 500 ريال وحجه يحتاج فيه إلى 1500 نقول يجب عليها يحج يخد لأنه إذا أدى 500 فقد أدى الحقوق التي عليه ففضل القضل الذي يجب من مثلها واما اذا كانت الحقوق التي لاهله تحتاج الى 1000 ريال وعنده 2000 وهو يحتاج في حد الى اقل من 500 فقد سقط الحج عنه لانه لا يكفيه المال للقيام بهذه الفريضه والحوائج الاصليه والحوائج الاصليه من أكل ومشرب ماء كليم ومشرب وملبس هذه الحوائج الاصليه تعتبر فلو كان الشخص مثلا في نهاية ذا القعدة يريد أن يسافر وحوائجه الأصلية في بيته تقدر نفقتها في خمسمائة ريال وعنده ألف وخمسمائة وحجه لا يمكن أن يكون إلا بهذه الألف وخمسمائة فوجود العوز في الخمسمائة يسقط الحج عنه فالحوائج الأصلية لنفقته ونفقة أولاده وهكذا منتزمه مأولته تسقط الحج عنه إذا استغرقت ماله على وده لا يملك به الفضل الذي يجب معه الحج وتجب معه العبور نعم